أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسَمَ يَعلَمُ أَنَّمَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ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 جاه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجههم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. ما صبرتم فنعم عقبا دا